بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس, الناس, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس What mm -hmm. now?